Fasalu yassiruhu lil yusra, wa amma man bakhil wa istaghna, wa kathb bil husna, fasalu yassiruhu lil gusra, wa ma yugni anhu maluhu, iza ذرتكم نارا تلفا لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتولى وسيتجنبها الأتقا الذي يأتي ما له يتزكى وما ل أحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغا. جه ربه الأعلى ولا سوف يرضى.